نعم أحسن الله اليكم هذا يقول هل النهي هل النهي عن اخذ شيء من الشعور ثابت فيه حديث ما اعلم ما عندي علم الذي اعرفه النهي عن الاخذ من اللحيه يكسر. اما ما ذلك طيب. اللهم الا ما جاء خاصا بالنساء يت... السؤال كان مختصرا بالنسبه لايام 10 من ذي الحجه واراد ان يضحي في العشر هو هو كان مختصرا طيب أما إذا كان هكذا ولو السؤال آخر أما على الإطلاق ما يأتي إلا الذي سمعتم الذي يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن حاله بقوله إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي فمثلا الأبو رب الأسرة ممنوع عليه ذلك لا يجز له أن يأخذ شيئا. إلا بعد أن يذبح رحيته أما الأولاد لا بأس يذهبون عند الحلاق تزينون لا بأس المنع عليه هو عليه هو رب الأسرة أما بقية الصغار والأولاد لا, ي... لا مانع من ذلك ولا يمنعون منه فإذا كان هذا هو المقصود فهذه الشعور هي هي نعم. وهذا أحسن الله إليك يقول هل يبدأ النهي من غروب شمس آخر يوم؟ من شهر ذي القعدة أم من بعد الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة إذا دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودخولها بليلة الأول من ذي الحجة نعم وهذا آخر يقول ما حكم صيام يوم عرفة للحاج صيام يوم عرفة للحاج ليس بسنة ليس بسنة بل هو خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وقد قال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه ويقول في هذا الناس ويقولون ولكن قد ثبت الحديث عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنهم تماروا عندها رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا عندها في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم هو مفطر فالذين قالوا صائم لما يعرفون من أحوالها أن يكون يصن في السفر وهو هنا مسافر ومن قالوا مفطر لما يعرفون من حاله أنه يفطر في السفر وهو هنا مسافر فأرسلت أم الفضل زوج العباس رضي الله عنها وأم عبد الله بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تماروا عندها كانت تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم للبن يعني الحليب ما هو اللبن الحامض المراعي؟ لا الحليب فأرسلت إليه بقدح مليء بالحليب اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا اسمه الأصلي في الوضع وضع اللغة لبن أما الحليب فمشتق من عملية الحلب أما اسمه الأصلي لبن فالشاهد أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إذن الجواب إيش؟ ما تراه لا ما تسمعه خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي الشمس نراه الناس كله وزحل نسمع به ولا نراه فهذا هو الجواب الجواب ما تراه لا ما تسمعه فكان صلى الله عليه وسلم شرب أن شرب وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه ويقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صيامه عن صيامه معرفة قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصمه ولا آمر به ولا أنهى رضي الله عنه طيب فثبت من هذا أن السنة في حق الحاج الواقف بعرفة أن يفطر وذلك ليتقوى على الدعاء في هذا اليوم ويجتهد في الدعاء في هذا اليوم والاجتهاد في الدعاء والعبادة يضعفها الصوم يضعف صاحبها الصوم فيحتاج إلى أن يتقوى فيأكل ويشرب ويبتهل إلى الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر راحلته تحت الشمس وكان في غاية الحرارة ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم أشعث الرأس مغبر القدم صلوات الله وسلامه عليه مجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم وهذا ما يستطيعه الصائم أليس كذلك؟ ما يستطيعه الصائم فينبغي للصائم أن يصوم هذا اليوم وهناك استثناءات فمن كان عليه مثلا صيامٌ لم يستطع فيديه وعليه صيام الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بعد عرفه إلا إيش يوم العيد ويوم العيد يحرم صومه وليس بعد يوم العيد إلا ثلاثة أيام التشريق وثلاثة أيام التشريق يحرم صومها كم صارت أربعة وهكذا عيد الفطر يحرم صومه فهذه كم خامسة أيام يحرم صومها حرمة صريحة فإذا كان عليه الصيام ثلاثة أيام فليصمها قبل الحج فإن لم يستطع أن يكملها إلا بعرفة فلا بأس الثلاثة أيام يكملها بعرفة لا بأس لماذا؟ حتى لا يأتي عليه إيش؟ أيام التشريق التي الإفطار فيها متأكد النبي صلى الله عليه ابنها عن صومها بينما عرفه لم ينهى عن صومه لكن مجرد الفعل هذا هو السنة فأفطر فيه وأما الحديث الذي فيه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهو حديث أبي هريرة في سنبي داود وغيره فهو حديث ضعيف فيه عبد الله الهجري وهو ضعيف وعلى كل حال فمن لم يجد الهدي وراد أن ينصم ثلاثة أيام ولا يستطيع إكمالها إلا بعرفه فلا بأس لأنه صامه بسبب حتى يتقي صيام يوم العيد المحرم الذي يحرم صومه وهكذا أيام التشريق فإن لم يستطع فله أن يصوم أيضا أيام التشريق لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي يعني إذا كان لم يصوم فالحاصل يوم عرفة السنة للحاج أن يفطره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحكم وسمعتم تفصيله والله أعلم أحسن الله إليكم وهذا يقول هل لأهل البيت الواحد أن يشتركوا في ثمن الأضحية؟ هذا سؤال حمى الوجوه أهل البيت الواحد إذا كان طعامهم واحد وصحنهم واحد ومصروفهم واحد كالرجل مع أولاده يكفيه وأما إذا أرادت البيت الواحد يعني ساكنين في بيته كل له نفقته ومصروفه واستقلاله لكن يجمعهم دار فهؤلاء لا كل واحد له أضحيته ولهم أن يشتركوا في بقرة ولهم أن يشتركوا في بدنة لا بأس أما أنهم يشتركوا في شات لا الشات عن الرجل وأهل بيته فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكب أقرنين أملحين أحدهما عن محمد وأهل محمد أهل بيته والآخر عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالشاهد لو كان لك أربع زوجات تكفيك ذبيحة واحدة قسمها أربعة أربع بينهن مثل ما يفعل أصحاب المطاعم المنادي المندي ربع ربع ربع لكل زوجة ربع والحمد لله وهي تقسم من ربعها وتهدي منه وتتصدق منه وهذا عائد إليها نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول, يقول أنا من أستراليا في كل سنة عندنا في رمضان وشوال يقع هذا الإشكال الغالبية يأخذون بالحسابات الفلكية لمعرفة بداية الشهر وفئة قليلة يعتمدون على رؤية الهلال حتى أنه في البيت الواحد يكون الصائم والمفطر فهل نصوم ونفطر مع الأغلبية أم مع من يعتمد رؤية الهلال أجزاء الله لكم المثوبة أما الصوم في حق مثل أخينا السائل في أستراليا وغيرها من البلاد الكافرة فعليهم أن يتبعوا فيه الرؤية فإن لم يكن عندهم من يهتم بالرؤية صاموا مع أقرب بلد المسلم إليهم فإن لم يكن فلا بأس أن يصوموا مع المملكة لا بأس بذلك وقد قال به جمع من أهل العلم وإن كان الأصل أن يصوموا هم لرؤيتهم ويفطروا لرؤيتهم أما الحج فكل الناس تبعوا لأهل مكة الناس تبعوا لأهل مكة فالأضحى يوم يضحي الناس والمراد بهم أهل الموقف ما يمكن يكون اليوم عرفة ببكة وغدا عيد النحر ويصير عند آخرين غدا هو يوم عرفة هذا ما هو صحيح الناس تبعوا لمن؟ لأهل مكة والأهل كانت السؤالات تصل علينا او إلينا في هذا الباب في السنوات الماضية كثيرا من عدد من البلدان العربية وبلدين بالذات لا أريد أن أسمي بلدين بالذات أحدهما في الغرب وأحد في الشرق يسألون عن المخالفة هذين البلدين مرة البلد الغربي أدخل ذي الحجة قبل مكة فمعناه يوم عرفهم عندهم يوم النحر ويوم منا يوم عرفة فكان السؤال في ذلك العام نصوم غدا ولا نفطر غدا باعتباره عندنا يوم إيش عرفه. فقلت لهم إذا انتقلت الكعبة عندكم فصوموا وهكذا السنة التي تليها جاء السؤال من البلد الشرقي بالعكس تماما تأخروا فيوم في عرفة عندهم يوم منا ويوم منا يوم النحر هو يوم عرفة فكان السؤال كثيرا ما يأتي وأنا على الهاتف في خيمة التوعية الإسلامية بالحج بميناء وفي عرفات فكان الجواب إذا كانت الكعبة عندكم والناس يقفون عندكم فصوموا وأفطروا ونحن لكم تبع أما إذا كانت الكعبة عندنا بمكة فأنتم والمسلمون جميعا لنا تبع فعيد الأوحى ما في كلام الناس تبع لأهل الموقف هذا هو الجواب والله أعلم أحسن الله إليكم هذا يقول قول الفقه من, من, من خشي أن يفوته الركوع يكبر للإحرام ويترك تكبيرة الركوع وتكون سنة في حقه كيف ذلك وفوات الركوع بالفعل لا بالقول إذا كان يخاف أنه لو كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر ثم انتظر ليكبر تكبيرة الهوي للركوع يخاف في هذا الوقت أن يرفع الإمام وفعلا بعض الأئمة يسرع بالأمس القريب انا في منتصف المسجد يمكن ما بيني وبين الإمام إلا أن أصل إلى الصف الثالث هذا وهو قال الله أكبر ما وصلت الصف إلا وقد رفع فإذا كان هكذا فيكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها الركوع يكفيه إن شاء الله يدخل به وأما الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعد ذلك تكبيرة الهويل للركوع تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها أما الركوع من تكبيرة النقل سنة فتدخل فيها والله الحم وإذا لم يستطع اكتفى بتكبيرة الإحرام ونواها الإحرام ثم يركع بعد ذلك أما إذا اتسع الوقت للإثنتين فهذا هو الأحسن نعم نختم, به... نختم بهذا السؤال إذا دخل رجل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى إذا كان يطمع في جماعة كأن يكون مثلا خرج أكرمكم الله من المواضي محلة الوضوء وهو يرأ ناس كثر يتوضؤون فالأفضل له أن ينتظر حتى يأتي هؤلاء ويصلون جماعة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل أن يتصدق على أخيه فقال من يتصدق على هذا فيحصل بذلك أجر الجماعة ولا بأس بإعادة الجماعة مرة أخرى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة الأولى التي هي الفريضة الراتبة الأولى مع الإمام الراتب وقد بوب على هذا الإمام أبو داود وهكذا الإمام الترمذي باب الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة يعني سابقة النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فصلوا جماعة ولا لا أليس كذلك؟ ليكسبه أجر الجماعة واليوم نرى بعض الناس يقول لك لا ما تصلي جماعة ثانية هذا غلط خلاف النصوص ويحتجون بأفعال لبعض الصحابة وأقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وقول للإمام الشافعي لو دققوا فيه النظر لوجدوا بالحرف المنطوق المسموع ما ينقض ما فهموه ولكن للأسف الفهوم هبه من الله جل وعلا ومع هذا يبقى بعضهم يتعصب لأنه قال بهذا العالم الفلاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مان يتصدق على هذا فأمره بأن يكسبه أجر الجماعة ثم أكثر من ذلك هذا الأمر في وقت نهي أن إذا صلى الإنسان الفريض معد يصلي وكان هذا متى بعد, الفجر بعد العصر نعم بعد العصر قال لي معد في صلاة حتى تغرب الشمس ومع ذلك قال من يتصدق على هذا فالشاهد إذا جاء ووجد أناسا أن يطمع في أن يصلوا معه والجماعة الأولى في التشهد فالأفضل له أن ينتظر حتى يصلي مع إخوانه فيحصل له الأجر ولا يصلي في الجماعة الأولى التي قد فاته فيها الجماعة والله أعلم وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات